نحمده ونستعينه ونستهديه ونستضيه ونستغفره ونسوه إليه ونعود بخير تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي إذار تعالى فهو المهتدى ومن يضمن فننتفذ له وليا مرشنا وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول فلا شيء قبله كان الله وما كان شيء معه ولا شيء قبله هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وجوده ليس كمثله شيء كل موجود على الله يحتاج الى موجد يوجده كل موجود على الله كان قبله عدم كل موجود إلا الله سيكون بعده عدم إلا الله سبحانه وتعالى موجود بلا عدم وبلا واجب وبلا نهايه فهو الاول والاخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطل فلا شيء دونه سبحانه وتعالى تقرا بالكمال كله وتقرا بالوحدانية في كل شيء فما جعل في خلقه شبيها له ولا رضيع له ولا مثل له ولا شريك له ولم تدخلوا الجنه الا اذا افرزتم الله عز وجل ووحدتموه بالعباده والاعتقال الا اذا بدا قلوبكم الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده في كل شيء واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه واصحى الامه وكشف الله به بهم وا الله في القن وداهدت الله حق جهاده حتى اثاب يقين ما تركنا من قيل الا ودلنا عليه وما ترك ما شمل الا وحذرنا منه فكان الذكر تشتين والذيق والله تسمع له وبصحته في الدولة الاحلى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 الله الذي تبالون به والارحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا من سبيجة. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا من سديدة. لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد عباد الله فلازلنا نتناول تاريخ بني اسرائيل واحب ان الوث في حنايه ان اليهود عليهم من الله ما يستحقون ليس لهم تاريخ مستقل انما تاريخهم يدخل ضمن تاريخ الامم التي عاشوا فيها ولكن هناك فقط مهمين جدا في تاريخ بني اسرائيل فتره اولى فتره دينيه التي بعث فيهم الرسل خلالها وهي تمتد الى فتره عيسى ابن مريم وبعدها لما تفرقوا في بلاده اختلط تاريخهم في تاريخ الامم فكتبت تاريخ يهودي نعني بها ابتداء الفتره الاولى فقط العبرانيين اما الفتره الثانيه حينما نتناولها ان شاء الله ستكون عباره عن تاريخ جماعات يهود فهم عاشوا عباره عن جماعات متطرفه تاثروا بالمجتمعات التي عاشوا فيها واثروا فيها فمثلا يهود اثيوبيا تاريخهم يختلف تماما عن تاريخ يهود اوروبا بل وتاريخ اوروبا, يهود أوروبا يختلف من بلد سلاحه فهم عاشوا عباره عن جماعات ومجموعات هذا مهم جدا لنفهم هذه العقليه التي تحاربنا الان من وكيف كانوا وكيف صاروا ولكننا نتكلم عن قبره موسى وما كان بين موسى وفرعون تكلمنا في اللقاء السابق عن رجل وقف في وجه فرعون في لما اراد فرعون قتل موسى وقال له اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثم غير له المتلالئ الواضحة وارشدهم الى الضريف الصواب واعلمهم ان العون لا يهديهم الا الى الضلام فلنفت صرغ من ضد اذنته قال لهم فستتذكرون ما اقول لكم وانطردوا اوليها الله الضرسيات مثل وحاق بهذا العنصر العمل اليوم نتناول خبر امراه امراه وقفت في وجه العوض ما ذكر اسمها وانما ذكر فعلها ذكر اشدورا لما كان لهذه المراه من مرض الخارج يذكره أهل الصلاه إلى قيادة الساعة هذه المرأة كدعة ناشطة بنت ترعون التي كانت تزين ابنة ترعون شغلتها إنها ترح طبعا ابنة ترعون تحتاج مني وتحتاج من يلبسها ويغيرها ملابسها ويستيها ويطعمها انها, إنها ابنه فرعون ابنه طاغيه ابنه الذي قال لا اله الا انا ابنه ذلي قال اخرجكم الاعلى ابنه الذي قال ما اريكم الا ما أرى. وما اهديكم الا دليل الرشاد وهي تمشط ابنة فرعون سقطت نصف من يد هذا فنزلت تناوله وقالت بحساب مؤمنه بسم الله بالله عليك وانت مسلم هل انسقط منك شيء واخذته قلت بسم الله قال عليك الامل وخساره مقصر قلبك الاسي نحن لا نبني هذا فقط بتاريخ ان ذا بروي هذه المراه لما سقط منها النشف قالت امام بنت الطهيره اسم الله وهي تتناول وهذه السنه عندنا تجاهلنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قليل من يتسنى بافعال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تهيئه بن عبد الله ابي فرشته فقالت لها هذه المراه لا من وربك ورب ابيك الله قرات نبويه في وجه هذه الشرك التي لا تعرف لا اجلالها بها الى حد امه يخبث فيها البشر لقد عددت هذه الكلمة أليك إلهي قد قال لها ربي وربك وربه ورب أبيك الله فحمل تنفذ هذه الكلمة ونهبت لأبيها اسمع يا غدي إن الناشطة تقول باسم الله فقلت لا الله أبيك فقالت وهي راضبة راضبة لله فالرب ورب ورب الله فاشتبت فرعون غضبا وقال اهدوني بها فجاءته وقالت لها وقال لها ما قلت فقالت له بسباك قلت لابنك ان ربي وربك ورب أليك الله دخل هذا القول في قصر في العرب بالأمر كان إن عمه واليوم الناشطة التي تبقوا في قصره تواجهه بهذا القول في وجهه ولا تخفضهم إذا نقل الإيمان في قلب العبد خرج الخوف. إذا ناق العبد حلاوه الإيمان، هان عليه كل شيء في الدنيا، فأخذ يغريها ويمنيها، فلما وجد ثباتها. يهددها ويخوذها. ومن الذي يخاف? وقلبه يقينة بان الله مصره. من هذا الذي يخاف? وهو يعلم ان الله معه يزمع ويرى. فنفى الذي يستمينك اليها امر باغنائها الخفه وجعل قطر كبير من الزيت المغلي قطر من النحاس وجعل فيه زيت مغلي ارجو الى هذا الذكر الطاغي هذا الحداد الذليل هذا الفكر الشيطاني يفكر الى ابعد مدى لا مجرد القصر واخذ الاطفال الخمسه بدا باسبلهم أم انت راحوا امه اخذ الاول فالقاه في هذا الزيت المغلي فتفج اللحن اللحم عن العضل وظهر بياض العضل في هذا الزيت والام تنظر تنظر لابنها فنزت كلبها وهو يوضع في هذا الزيت مقابل ان تكفو بالله فاستذل وباي مراجعا قيل امه ف اخذ الثاني اخذ اشبا بثياب امه اما اما وهي لا تنظر الا للجنة ولا تخاف الا من رب العرش العظيم فاخذ الثاني والقي به امام امه فحدث له مثل ما حدث للاول والام في ثبات عظيم فاغلب الثالث الثالث فتشبث بتوجوده يا امه يا امه. فحتى هذه الامه من دخلت اليهم وقلبها يعتقد حزنا و على اذنالها ولكن تعلم ان الله عز وجل يسمع ويرى تعلم انه لن يصيبها الا ما كتب الله لها تعلم ان هؤلاء الابناء سيموتون في تلك اللحظه بيد فرعون او بيد غيره تنظر الى مقعدها في الجنه بيقين قلبها تعلم ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا فاغلب السالم ورقي في الزيت المربي فطاع الصيف بما وضع فيه من النحل والماء والام الغندر فرغم بالرابع وفعل به في السماك عن السعد والهم في سماك عجيب فإذا بالخالص طفل ضميع ترضعه الام من سدها تحمله على يديها إذا أرغب به ليس لها إلا هذا الضفر بعد ان نافع أربعة دعوه إلى هذا الربيع فجاء الجنود جنود في الذين يغسلون أفرق العرض دون أن يقولوا له لا اذا امر فرعون فامره نافذ لذلك قضى فرعون بجنوده لذلك لما هلك فرعون هلك معه الجنود وان فرعون وهامان وجنودهما كان الجنود معه هم الذين يتقوا اليهم فرعون على الناس وقف احدهم وقال لهم يا مالك ما تب هؤلاء الأطفال لو قالها وقتل بعدها نخل في المحل الصالحين ولكنه اتبع امر في اتبع امره في وما امر في العون فذهبوا لهذا الضيع يجذبوه من خطهم منه. تتشبسك بالبر وكان الضغط رفعها من يتحمل هذا? فانظروا الى رحمة الله عز وجل بإباده المؤمنين. اعلب الله ربك كريم إلا أن يعيدك على ما استلاك به. تخيل هذا المشهد امرأة ضعيفة. ما عاد الا إلا قصر لا حظ له ولا قوة. ليس له إلا قبل رؤمه. منه. يمتع منها هذا الصف. وإن تحاول أن تستطقيه بأي شكل. فإذا برحمه الله عز وجل تلطق هذا الربيع ويقول له بك يوما فإنك على الحق هذا من رحمة الله عز وجل بعز عباده لن يسلمك الله عز وجل لعدوك وعدوه ان ربكم يسمع ويرى ما كان الله عز وجل ليضيع هذه المرأة ابدا. لما اصطر الله عز وجل الى نحظة صدق في قبل هذه المرأة ثبتها في هذا الرضيع فأصبق لها الرضيع لتتسفد. فقال لها هذا الرضيع اتكي يا ارماء. فإنك على الحق تتركسه في بالخديث همامها حينها وهي ثابتة لا تهتد أرام الله عز وجل في آية آياته ليقوم ويثبتها بالله عليكم هذه المراه تنظر الى شيء من الدنيا بعد هذا فلما اشقى فرعون انه لا شيء يرجع هذه المراه عن لهذا لله ولن يلقي لها هي الاخرى في البيت مع ابنائها فوقفت وقالت له يا فرعون إن لي عندكم طار. طار هذول فإن ذلك فإن الذي حضر عندنا. ربي يعطي كل ذي حق الحق. هي خدمتهم في بيته وكانت أمينة صادقة معه. فالآن ضبط في العولة العولة هذا لفي حق إذن. لخدمتك عندنا لكي حق اطلبي هذا الصلق وهو نهاية الخدمة هنعطش لي نهاية, نهاية الخدمة حينما نسمع هذه من فرعون فإن لكي حق عندنا تظن أن هذا الرجل رجل, رجل يعلم الحقوق ويؤديها. يقتل أبناء الواحد والآخر بلا دم إلا أنهم آغدوا في والان والآن هذه المرأة حقا فما طلب أيها المرأة الصالحة قالت أن تجمع عظامي وعظام أبنائه في قبر الواحد هذا طلب هذه المرأة أن يجمع عظام أبنائها ما عظمها في قبر الواحد لتنقى الله عز وجل لئبه. الله عز وجده. وتقول له يا رب ما كفرت بك حتى ملاحظة. وما رضيت بان يكون في قلبي الا كاتب. قطبت كل شيء لترضى عني. وما اريد في هذه الارض الا الثواكت. فيا رب. فيا رب. انظر لنا في هذه الساعه الطيبه نضرح. لا نشقى بعدها ابدا. فانما يا رب لا نره الثواكت. اقول انا القول اهتم الله ولم جانب الجديم الطفاء وأشهد أن لا شاهد إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أصلا بعد كنت أدري أن أدع النصف الثاني من المقضة خاصة الهجرة ولكن قبل أن تدخل في امرك الهجره هجره النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف وقفه مع هذه المراه الصالحه هل يستطيع احدنا أن يقدم اصفق من اصابعه في مقابل ان يقول كلمه حق فقط إن كثير من يدخل بأقل من ذلك يخشى على ما هو أدى من ذلك الكثير فقد تقول كلمة دور ولا تشهد في الحق من اجل عشره مئه داو صح اعتقد هذا ما يحدث تبيع دينك من احراض الدنيا لا اقول تبيع دينك وند وند ولا ولد ولا شيء ولا اقعد قيمه حياتك ولكن لعرض من قرار الدنيا تبه دينك بشهوة لا يقيمة لها تبه دينك لحفظ كرام لفذك من يعرض علينا وما يعرض علينا هذا حال المسلمين رجل يأتي ويقول اشتريت كذا من الرجل واتفقت معه على الثمن وقدساه هذا بعشر واتفقنا وفي الموحد الذي حددناه لياخذ ماله ويسجي في البيت بعد ان اتفقنا على كل شيء عاد وقال لي لقد عليه علينا هو اكبر فاما ان تعصيني واما أصحيلي فنقول لنه حرام فقد تم البيت على الشرط الاول وقد استطيع بالثمن الاول فالحق ان لا تأخذ منه الا ما انتفقت عليه قبل ان يظهر هذا المشتري الذي لا تخذوه بهذا البيت نقوله حرام فتأخذ حرام يقول لك كل جنيه يجي لي وده لاولادي طبعا المقوله دي في الضهر قدام اي موقف المرتشي يعطل مصالح الناس لياخذ منهم الفلوس زي ما حيثه ذلك قال لك ولاد لهم صغار لازم ادخل عليهم فحالهم بيه دينا من اطرام مجالك وتظن انك انت الذي تطعمه. ايلى الله ايلى الله ايلى الله هل انت مؤمن ان لك اله يسمع ويرى افعل لك صرت عبدا للزرخة. صرت عبدا للجلسة. صرت عبدا لاولادك لو انك القمت رحضة. ان لك رب يسمع ويرى ما اتطاعت ان تقنم عن الحرار. ما أنت اقتربت لحظة بما يصبح الله عز وجل تسأل نفسك أين الله إذا اقتربت بالمعصية أو اقتربت المعصية لك تسأل نفسك أين الله أين الله يجب محويلة أنت مؤمن بأن رفتك يسمعون عباد الله ما خلقت الدنيا إلا بعد أن رأت الناس عباد ما رضعت عبد الله إلا ما تم ضاع من قلبك حب الله ما هنت عبد الله إلا لما هان في قلبك محارم الله فوكلت الله عز وجلنا نفسك وأسلمك إلى كل شيء فطرت عزا لكل شيء إلا الله عبدنا كل شيء إلا الله أطعنا كل شيء إلا الله وقفنا لكل شيء الا الله متى نعود الى الله متى نرجع الى الله متى نقول لا اله الا الله في قلوبنا متى نعيش لا اله الا الله لماذا الان على فراش الموت يصعب على الكثيرين ان يقولوا لا بداء في الله هل تتركني لا تتركني لا تظن لا تتركني لا تتركني لا تتركني لا لن لا تتركني لا تتركني لا تتركني لا هذا؟ لا تتركني لا تتركني لا تتركني الله؟ تتركني لا تتركني أرأيت من استخد إلهه هواء أرأيت من استخد إلهه هواء لا يأبره هواء بأمر إلا السبعة لم تأبره شهوته بأمر إلا السبعة فكان إلهه هواء إلهه رغباته ونزواته إلهه طبني وترجع لا يسعى إلا الظالم فصار إلهه الهواء إله الله لا خير لك في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا قلبك إلى إلى الله لن تشعر بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة اذا إذا اشتدعنا لا يجلس إلا الله أي لا أطريع ولا اخشى ولا أحب إلا الله نزل حباً لسول محالاً ونعاً أن يتغبن من رحبتك. الله أكبر علينا لنزول الله أكبر علينا لنزول الله أكبر من الصالحين الله أكبر من الصالحين وحشرنا الصالحين اللهم محظومنا مع النبيين والصديقين والشهداء اللهم محظومنا مع النبيين والصديقين والشهدات اللهم لا تعابد لنا نحن أحدهم وعابد لنا نتأذهم أنت قد تقم أحد المطرة لا تكلنا إلى أنفسنا طرقة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرقة عين اللهم لكم لا تكلنا إلى أنفسنا طرقة عين الله لكم مرحبنا برحمتك و compassionنا برحمتك اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم اللهم افتح قلوبنا بحبك وافتح قلوبنا لقشيتك واجعلنا من القائمين امر الدنيا حسنا وفي الاخرة حسنا وفي نعيم النار اللهم ارضنا في دولياتنا اللهم بارك في دولياتنا وبارك في دولياتنا اللهم اجعلنا من اهل الحلال اللهم يرضى عليك يا حلاها طيبه اللهم يرضى عليك طيبه اللهم وما بين بيننا وما حرضت علينا الله وما بين بيننا وما حرضت علينا اللهم وما بيننا وبين النار الله وما بيننا وبين النار وحصننا على الخير وحصن وحصننا على مراد وصراط الله الله Allahu <laughs> I